بسم الله الرحمن الرحيم زاد للإعلام تقدم سلسلة القصص النبوي لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأرحب بكم أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ومعا نجول جولة أخرى مع تلك الرياض العذبه والأعين النميرة من القصص النبوي التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها عبر وعظات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل تاجر ممن كان قبلكم يدائن الناس فكان يقول لفتاه يعني لغلامه وخادمه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنه فلما هلك قال الله عز وجل له هل عملت خيرا قط قال لا إلا أنه كان لي غلام وكنت أدائن الناس فإذا بعثته ليتقاضاه قلت له خذ ما تيسر وترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنه قال الله تعالى قد تجاوزت عنك وفي رواية نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه يقول الله للملائكة تجاوزوا عنه القصة عند البخاري ومسلم وأحمد والنساء وغيرهم النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن رجل من كان يبيع ويشتري تاجر يدائن الناس لأن البيع ينشأ عنه ديون أنت إذا بعت شيئا والمشتري ليس عنده الثمن فبيعته بالدين أو بعته بالآجل أو بعته بالأقصاط سينشع عن البيع هذا الدين فهذا تاجر كان يبيع للناس ويداين الناس ويوصي فتيانه الذين يحصلون الأموال وما أجمل أن يقول التجار اليوم للمحصلين والمحامين ومظفي التحصيل التاجر اللي في الحديث كان عنده ميزة كان يقول لفتيانه ويوصيهم معنى ذلك أن هذا عمل متكرر ويؤكد عليه لأنه يوصي هذه وصية ما هي مجرد قول عابر لا يوصي فتيانه الذين يعملون عنده أن ينظر الموسر ويتجاوزه عن المعسر لاحظوا أيها الأخوة والأخوات الموسر الذي عنده ينظروه ويؤخروه والمعسر الذي ليس عنده يتجاوزه عنه هذه عملية شط بالدين اشطب الدين طيب لماذا يفعل ذلك قال لعل الله يتجاوز عنها فحقق الله رجاءه وتجاوز عنه وغفر له النمط هذا من التعامل الآن شبه مفقود ما عاد الناس يثقوا بعضهم ببعض فالتحايل واللصوصية والتهرب من قبل المشترين والمستأجرين الذين عليهم الديون والحقوق ومن الجهة الثانية أصحاب الحقوق فيهم تعسف وشدة ومطالبة ملحة وإرهاق وتهديد ورفع دعاوة بالسجن يعني المسألة مختلة من الطرفين ناس عليهم حقوق يتهربون ويماطلون ويكفبون ويخلفون الميعاد ويحتالون وأيضا أصحاب حقوق أشداء ما في رحمة إصلاح الأوضاع يقتضي أن يكون عندنا رحم الله امرأة سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى فهو سمح في التعامل وسمح في المساومة وسمح في القضاء والاقتضاء سواء إذا أراد أن يدفع دفع بسرعة ما في تلكه ولا تردد ولا مماطلة وإذا أراد أن يحصل ما عندك بعدين طيب خذ وقت خذ وقتك ما هي مشكلة التجاوز والعفو عن المدينين المحتاجين قال ابن حجر رحمه الله يدخل في لفظ التجاوز الانظار والوضيعة وحسن التقاضي الإنظار يعني التأخير الوضيعة يعني أن تبع عنه أنت ممكن يعني تسامح بكل المبلغ ممكن تسامح بنصف المبلغ وممكن تسامح بثلث المبلغ وحسن التقاضي يعني ما عندك الآن هات بعد ذلك ممكن أن أعطيك مهلة تأخير والإنظار أن يحل الأجل ووقت سداد الدين والمدين ليس معه شيء فتنظره وتصبر عليه امتثالا لقول الله وإن كان ذو عسرة فنظرة يعني انظار إلى ميسرة يعني إلى وقت اليسر ولذلك قال العلماء انظار المدين المحسر واجب على صاحب الدين وعليه أن لا يطارب الشخص غير القادر يطارد المتحايل الكذاب يلاحق المحتال يهدد بالسجن يرفع عليه دعوة في المحكمة محتال مطلو الغني يظل ماذا ظالم لكن الذي ما عنده ثبت لديك أنه ليس عنده تطارد إيش تلاحق فيه ليش وعد النبي صلى الله عليه وسلم منظر المعسر بأن يظله الله في ظل عرشه وخذوا هذا الحديث العظيم مثلا على ذلك عن عبابة بن الوليد قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا وهذه الرحلة في طلب العلم لأدرك المشايخ الكبار قبل أن يموت فيفوتونك وتذهب الفوائد قال فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبي يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب شوف الطالب العلم لما يذهب للعالم يعني يراعي أحوال العالم النفسية يعني العالم قد يكون متضايقا من شيء قد يكون في أزمة قد يكون في وضع حرج يا عمي إني أرى في وجهك سفعة من غضب يعني تغير قال أجل كان لي على فلان ابن فلان مال فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو موجود فلان فلان موجود قالوا لا فخرج علي ابن له جفر يعني قال بالبلوغ خرج من البيت واحد ولد فقلت له أين أبوك قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي تحت السرير الولد كشف أباه وبعض الأولاد يكشفون أباهم يعني غفلة وبعضهم يكشفونه صدقا لأنه لا يريد أن يكرب بعضهم يكشفه لعدوان بينه وبينه سمع صوتك فدخل أريكة أمي فقلت يقول أبو اليسر الذي يطالب بالدين بصوت مرتفع ليسمعه المدين المختبئ تحت سرير زوجته فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت أخرج فخرج فقلت يعني أبو اليسر الصحابي يقول لهذا المدين ما حملك على أن اختبأت مني قال خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعذك فأخلفك وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا يعني انت صحابي أنا لو كذبت عليك يمكن إثمه أشد مما إذا كذبت على غيرك فاختبعت حتى لا أعذك فأخلف ولا أحدثك فأخذب وأنا معسر والله أنا معسر قال قلت يقول الصحابي آ الله قال الله قلت آ الله قال الله قلت آ الله قلت اللهي قال الله يعني بالله عليك أنت معسر فكان يقول كذلك ويشهد بالله أنه معسر فلاه مرات قال أبو اليسر فأتى بصحيفته التي فيها إثبات الدين والشهود والإقرار قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فرح الإثبات فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل إن وجدت قضاء فقضني وإلا أنت في حل شو هذا يخلق الصحابة فأشهد بصر عيني هاتيني ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتيني ووعاه قلبي وأشار إلى مناطق قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سمعت أذنايا ورأت عينايا وفهم قلبي فقها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله رواه مسلم وعند الترمذي من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة ستدن الشمس من رؤوس الخلائق وكثير من الناس سيغرقون في العرق وبعضهم العرق إلى يضط الفم يلجموا إلجاما وبعضهم إلى صدره وفندوتيه فديين وبعضهم إلى نصف الجسد وبعضهم إلى الركبتين وبعضهم إلى القدمين حسب الذنوب يصهر الناس العرق الشمس تصهر الناس ويغرقون في العرق فيحتاجون إلى أي ظل ويوم القيامة المشكلة الأرض مكشوفة وما في معلم لأحد لا جدار ولا شجرة ولا صخره ولا ما في أرض يوم القيامة مكشوفة صعيد صعيد مفتوحة وصقيلة جدا مثل المرآة كأن سبيكة فضة ما في شيء يخب أبدا ولا شيء واحد يخب وراه ولا ظل وين الظل؟ ظل العرش من يكون في هذا الظل في ذلك الموقف العصيب؟ قال عليه الصلاة والسلام من أنظر معسرا أخره فله بكل يوم صدقه قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره وأخره بعد ما حل الدين فله بكل يوم مثليه صدقة فإذا هذا ظل العرش لمن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا أظله. اثنين من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة تيسير هذه ميزة ثانية ثلاثة من أنظر معسرا فلو بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظر فله بكل يوم مثليه صدقة مع الأسف يعني كل هذه الميزات ولكن هذا المبدأ المبارك المبدأ التيسير هذا يفتقده العالم اليوم المادي الذي ما في رحمة إلا من شاء الله ويقول الحقوق الإنسان حقوق الإنسان ومع ذلك هناك قسوة وظلم وإجحاف عجيب مسألة الوضيعة أيها الأخوة والأخوات يعني أن هذا الدائن يضع عن المدين ويتجاوز له عن الدين كله أو عن جزء منه مذكورة في القرآن قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا الإنظار طيب الوضيعة أين هي تكملت الآية وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون إذا تصدقت بالوضيعة هذا خير عظيم وقد جاء محمد بن كعب القرضي أن أبا قتادة كان له على رجل دين شوف أخلاق الصحابة يا أخوان وأخوات يعني أبو قتادة هذا صحابي جليل كان له على رجل دين وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاءه ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت شوف الأطفال أحيانا لا يحسنون الكذب يعني هذا الأصل فيه من البراءة فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة هذا نوع من الطعام من لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق وإذا لم يكن فيه لحم يسمى عصيدة وإذا كان فيه لحم يسمى خزيرة فسأل الولد أين أبوك؟ قال هو في البيت يأكل خزيرة يعني موجود لكن ما, ما أجابك كوانه موجود يأكل فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني قال إني معسر وليس عندي قال آه الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتابة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة رواه أحمد وحديث صحيح انظروا أيها الأخوات كيف تتشابأ أخلاق الصحابة قصة أبي اليسر تشبه قصة أبي قتادة تماما لأن المشكاة واحدة الينبوع واحد المربي واحد والدين واحد ومدرسة واحدة خرجت هؤلاء أبو قتادة يعني يبكي متأثرا أن الله أتاح له فرصة أو مجال أن ينال الأجر المذكور في الحديث بك ذكر الحديث من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة في صحيح مسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه فإذا بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد يوجد دين فذاب يتقاضى أين في المسجد استدلوا به على جواز المطالبة في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجفة يعني سطر حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك النبي عليه الصلاة والسلام سمع الجدال والنقاش قضية هات ما عندي ها ضع الشطر من دينك الحاكم يشير بالصلح هذه إشارة بالصلح قال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر قم فقضه قم فقضه ما عندك كل المبلغ هات نصف المبلغ حسن التقاضي والمسامحة في المطالبة يعني رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى أراد أن يستو في الدين قواه البخاري هذا معناه أن يطلوه بالرفق واللين واللطف لا بالعنف وقد قال عليه الصلاة والسلام من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف يعني سواء وصل إليه حقه كاملا أم لا استعمل العفاف راو بن مجل صحة والألباني المتجاوز المخلص موعود بقاعدة الشريعة المذكورة في سورة الرحمن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن إحسان الله عظيم أين إحسان العباد منه؟ ثم نجد القصة فيها فضل القرض الحسن وكان هذا الرجل التاجر صاحب القصة الأصلية يدائي الناس يقرضهم وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة رواه ابن ماجه وحديث حسن ومع هذه الفضيلة البالغ القرض الحسن فإنه يكاد يختفي لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا ومماطنة المحقوقين فالآن لا تكاد تجد من يقرضك شيئا إلا بزيادة مربة ألا من الله ولا تكاد تجد من يقترض فيوفي بالتمام والكمال على الموعد المحدد يعني من الطرفين إقراض المحتاجين فيه ثواب عظيم قد قال عليه الصلاة والسلام من منح منيحة ورق يعني قرض دراهم أو هدى زقاقا وهو سكة من النخل أوسق لبنا كان له مثل عدق رقبه رواه التلميذي وحديثنا صحيح والقرض الحسن من خصائص الاقتصاد الإسلامي ما في نظام آخر في الدنيا في هذا المبدأ أنظمة الاخرى كلها ما يعرفون إلا الفائدة والربا زيادة ما في يتعرف عليك ليش أخرضك أصلا ويسمونها time value of money يقول هذه يعني الوقت الوقت يعني الوقت الوقت الفلوس عنده انا ايش استفيد ايش فائدة امن الفلوسي عندك انا ما استفد شي لان ما عرف الاستفادة في الآخرة ولا الأجر ولا اعترف في الأجر الفائدة لو قال واحد يعني اخرضوك أرضا حسنا يعني ما في زيادة يعني بدون فائدة طبعahn اطلعت بايش نقول طلعت بايش انت طلعت بالأجر العظيم طلعت بظل العرش طلعت بالتيسير في الدنيا والآخرات طلعت بالحسنات والصداقات العظيمة من الله عليك طلعت بإحسان الرب إليك هذه ما يرونه لا يقول كم فيها المية كم فيها كم تعطيني فيها زيادة هذا المبدأ عندهم أما الآخرة أعرفونها وكذلك الطرف الآخر هذا المقترض هذا المتحايل المماطل يا ويلة من الله قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه أتلفه الله وقال عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم مطل الغني يعني الذي عنده ما يسدد به الدين مماطلته ومدافعته ظلم هذا ظالم وابى النبي عليه الصلاه والسلام ان يصلي على واحد عليه ديناران حتى جاء ابو قتاده وقال هما علي يا رسول الله فصلى النبي عليه الصلاه والسلام عليه بعد بيوم النبي عليه الصلاه والسلام قال لي ابي ما فعل الديناران قال لي رسول الله انما مات امس فعاد إليه من الغد فقال لقد قضيتهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده أو جلدته الآن بردت كانت حامية بسبب الدين فيجب القضاء فورا ما يؤخر الورث قضاء دين ميتهم أبدا أقل شيء كان هاتفية أن يسامح أو يؤخر أو يقبل التأجيل أو تنقل من ذمة الميت إلى ذمتهم يقولون تبرئ ميتنا مات أبونا وقد اقترض منك كذا تبرئ ميتنا ونحن المطالبون أقل شيء يعني ينقلونها من ذمته إلى ذمته من في قبره أيها الأخوة الأخوات الجزاء من جنس العمل من سترى مسلمان ستره الله من يسر على معسر يسر الله عليه من نفس عن من الكرب نفس الله عنه من أقال نادما يعني واحد عمل صفقة ديع ثم جاء الندم قال أقلني انفض الصفقة من أقال نادما أقال الله عثرته من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته من ضر مسلما ضر الله به من شاق شاق الله عليه هذه كلها في الأحاديث من تتبع عورة أخي تتبع الله عورته من خذل مسلما في وضع يحب نصرته خذله الله في موضع يحب نصرته من سمح سمح الله به الراحمون يرحمهم من في السماء من أنفق ينفق الله عليه من كسى مؤمنا كساه الله من استقصى استقصى الله عليه من أشبع جائعا أشبع الله من ثمار الجنة من سقى ضمآن سقى الله من شراب الجنة من أعتق رقبا أعتق الله بكل عضو من عضو من النار كما تدين تدان ومن زرع حصد ولا يجنى من الشوك العنب وأعفو يعفو الله عنك من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الله ممكن يسامح ويغفر بأقل حسنة وهذا الرجل غفر الله له على ماذا؟ بالتأكيد عنده ذنوب وطاعته قليلة بس هذه هذه غفر الله له بها هذه تجاوز الله عنه بها واحد سقى كلبا غفر الله له واحد نحى غصن شوك عن الطريق فغفر الله له اتقوا النار ولو شق تمره فإذا يجب علينا أن ننتهز فرص الأجر ونلج أبوابه وأن نحسن الظن بالله شوف الرجل قال لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء اللهم اعفو عنا واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن تقصيرنا وادخلنا الجنة مع الأبرار ويسل لنا أمورنا في الدنيا والآخرة وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك استودعكم الله